وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِتَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ عَرَى أَغْرِهِمْ وَاشْكَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيرًا نبي سَمَايَشَّرُوا دَاتَ أَسْبَنَنَّ لَنَا بِيْنَ يَم وَلَؤُنَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُعْمَلُوا وَيُحِبُّونَ أَلُوْ بَلٰتَ اسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَتٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُم مَّا மூர் புத்தியாசி உசீ مَا وَاسِعُ الْأَرْضِ لَئِنْ فِي اللَّهِ